بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم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 كلا إن كتاب الأبرار لفي عليةٍ وما أدرك ما عليةٌ كتاب مركون يشهده المقربون إن الأبرار لفين عين على الأراءك يم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 وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمَنُوا من الْكُفَّارِ يضحكون على الأرائك يمتلون بل كفار ما كانوا يفعلون